وله ما سكن في الليل والنهاء وهو السميع العليم قل أَعْجِرَ اللَّهِ أَتَتَخَذُ وَلِيًّا فاطر السماوات والأرض وهو يطعم ولا يطعم قل إني أمرت أن أكون أول من أسلم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 قُل لا اَشْهَدُ قُل اِنَّمَا هُوَ اِلَٰهُ وَاحِدٌ وَاِنَّنِي بَرِيءٌ مِمَّا تُشْرِكُونَ <تصفيق> الَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ يَعْرِفُونَهُ كَمَا يَعْرِفُونَ اَبْنَاءَهُمْ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 وَيَوْمَ نَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا ثُمَّ نَقُولُ لِلَّذِينَ أَشْرَكُوا أَيْنَ شُرَكَاؤُكُمُ الَّذِينَ كُنتُمْ تَزْعُمُونَ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 ومنهم من يستمع إليك وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا وَإِن يروا كل آية لا يؤمنوا بها حتى إذا جاءوا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 قال خسر الذين كذبوا بلقاء الله حتى إذا جاءتهم الساعة بغتة قالوا يا حسرتنا على ما فرطنا فيها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 وَلَلدَّارِ الْآخِرَةِ خَيْرٌ لِّلَّذِينَ يَتَّقُونَ أَفَلَا تَعْقِلُونَ قَدْ عَلِمْنَا أَنَّهُ لَيَحْزُنُكَ الَّذِينَ يَقُولُونَ فَإِنَّهُمْ لَا يُكَذِّبُونَكَ وَلَكِنَّ الظَّالِمِينَ بِآيَاتِ اللَّهِ يَجْحَدُونَ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 وَإِنْ كَانَ كَبُرَ عَلَيْكَ إِعْرَاضُهُمْ فَإِنِ اسْتَقَطَعْتَ أَن تَرْتَغِيَ نَفَقًا فِي الْأَرْضِ أَوْ سُلَّمًا فِي السَّمَاءِ فَتَأْتِيَهُ بِآيَةٍ ۗ قَالُوا شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَهُ مَآلَ الْبِدَاءِ فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْجَاهِلِينَ عشر كان عشر كي سدّحيكم تنادو وعونك ميدي هاي عشر الذي ينوسوا عليك ونصبتنا تفسير كقرآن كالكريم كه سدّحي اللغاة أهياد أضبونك كوبان يهاي أهياد سدّحية من أضبوك بالله ونهاي كنميدا من صورة الأنعام أهياد سني سدناد نواكويا من سورة نفسها إسلا سورة الأنعام كماذا سورة الأنعام وصورة مكية كنماذا سورة ذهي سورده إنت صبناها عليه الصلاة والسلام في مكة المكرمة أو كن ولا سدع يتبنكي سنوهر سورة ذهي سورده وإلى اللي يتدع تنسورة ذوذا أيه كم تعي مرده سورة مكية وحا إقاذات لغيسة قضايا التوحيد إله وإنه واحد كأسماء ديسة إيا الصفات ديسة خب النمد ديسة إله نمد ديسة أي إقاذات لغيسة رسولك عليه الصلاة والسلام نبوه ديسة فسال ديسة أي إقاذات لغيسة قرآن كفل نمد ديسة حقائق لطافتي ملاصد دمد لك المايو أرمح سيقاذ مارك ايادو عبدالله واهوين اي توحيدك اي نودحقك غجرني لو نجدنا اي اي كالاذي ححومي اي اله وين اي واحدك هاك اي شيء شيء غير الله مخلوق وحويه يوحكو يلمدن ان لا رغوه شيء أما هديرا كايلا اله الى ادومه الشيسمي في, في المحبة والتوكلي والاعتماد والخوف والرجاء والاناظه والخشوع الهي اونس قسمي اي لا عقلي علينا قال على تعالى إلى وجه يري سبحانه وله عبكري وجهه ان عد الله الاركي ما اونك سكن حصيلا في الليل هزاك غدي هيس يوما ما تحرك وحا دقدققه في النهار ما انت ونکو дамബাবัลโกബൈ 콜카 হে옌কা وهو حقودو عامه جولي دو دن্না ከልዳ ከदय адনাዱን кей উታይ ഖরachd алмаркей ɗછાдо হে옌 বল لا جارو ইল লা হাসিলো لا আমूसो লা ɗдаго لا হাসিলো لا قदयस्तो لا سلحو كुरिया லوغو سوغনাदो ايا دبيعت ه옌 تبيعد أول تصرفه أول أدبته هي عدم مالنا، إذا أصدق الله في قوله وجعل الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا كل كهفين كواحد أسكنا. أون إب إلى الكيسة جن ينسى يا ملك يا بشر يا حيوان ما لا يعقل يعقل. ألك الجبال خلقا سجا بورتي وملكا سجا أنت وتصرفا يسقم ماموشا وحاملكن نوح سد وذن اي اول ابانا سد كل كلغي وال يسد ابورتي او هانت او مامورا شديد ثم الذين كفروا بربهم اجل إلهي ساسا سال الدردرتي وحين انعصت وان كنت اسغا الله ابو ري قار كامل اي ام الله ثم ام انت الاه يد عينو دردرين بيد يغي كان ليسن ولك اي يقول إدلالالآرك ما ساكانه كونك دجالك هذا في الليلة هبنك قديسة يوما تحركه وحن نحصده أونبه في النهار مارين قديه هذا وهو إيبه السميع اللهم مغلب بدن لجميع ما يقال وحن نقول أحد الله إجيال كورها اللهم خوصنا كي أم مغلب بذنو العليم اللهم قال بدن بما يفعل وحيلا سميه وما يضمر وعيل غريو في القروبي وسدور وحي مدح يمان لوهيو انه ودا اوغال بدنيا كل غير الله ماشي دغال بكا صونايا دغال كان وخه بين لودي ملي با رسول كي تصوبن الرسول صلى الله عليه وسلم ان كان وخه ييرايا الى الله عز وجل الى إلا, إلا قونسو في الروميو الرعوهو ييرايا أما طغاد دي مركا كسور جهدين موسيقين في كفار وقراج وحي أميه ريان تدخينه كمدنه ألابتا أنه وحكا أهدوه كلك لولا كاسا جريئية دقالك كا سوابتا له جوابي قاله في آرك قل حصل صبا وحاطرة أغير الله إلا ماهن وحكا لأننا نتخذ كيالانا يا وليا حقابي ألابتا قراء برسال مهلا أنت سيا ورحمة دينا مغلا وحاني باعين و أو اونكي هذا هذا اونكا قيبتي اوغ لييدتيل اي قله الا با سميتت تاني دينك أنحق وحي لارك. ان حقيقه رهي وهي طريقه ان لا رج حد يلعبو عند عذاب الله هو حساد ليين كو او جعل او مقل او هوغاميو كانبيغو ما ايلهدي أن كو وجد الله فاضل سموا اير ريال الله بالله بي. كلمة كلمه فطاره بمعنى الخلق ولبته لا فلا ثقبته، ومش حال له ماي، حتى لو حال له ماي المامي، أردت وغدا يطي، فطر الله ما ذكره، على وح السماء جاي، لقى جمن هري، كل خير له السماء يسكون لجو هري، غير مثال صابب، يانغولي كوريجي، والسماء سميجي، يسوع ينجرين عليه السماوات ك، يا أنت كل قال يالك يا وح كود قن أبوري وحنا نعي كائنا ما كان أو كائنا من كان وحر بعض النغضو أما ملاك النغضو أما جيني النغضو أما إنس النغضو أما غير في النغض موه حنيبه هاي ذا إله جين كور يالو أو كحريسا أو كأمرقادو أو كحيرا أو جالو أو طو أو بري أو أوسط وعسى بيقوله ليشان وهو أب ويدعم أمك قوذي كونك اي بوذن قلبه وحي حنتبا الله <سؤال> قوديا ولا يفعم اذا لما قوديو اله <سؤال> انس انا عليك يا اله انا محتاجه اذا ربعت لي يصلك يا ججفت بورك اري يا تغسك دوري اله اللي هي انا قودنا اي اي ابو رينا الله نبي كما جل وركنا ومرت وحاجة بالله غفرني أن أكون من هذا أو ولا من قفك أهري أصلما إلى شديدة إلا أنت كريش المصلين ما مجري مشجني ما جرتي كل خالق وحام به وفي له شديدة وهو جزما بالنسبة لهذه الأمم وإلا إن إسلامك أهري نبي الله إبراهيم بان صومرني لقد لا يعرورتي سي كله إن الله أصطفى لكم الدين فلا تموتون إلا أنتم مسلمون وحين صومرني نبي الله يوسف وإلى بريايا خبت وفني مسلما وألحبني بالسالحين وحين صومرني بلقيس قيصة سليمان كله كل إني ظلمت نفسي وأسلمت مع سليمان لله رب العالمين قولك كلمة سلام وكلمة قديمة أو قيم بلن أو شجر شيء لكن أولا من أسلم من هذه الأمة ومن ذن ويان كأي أمة محمد لا يرى إلى قفي شديدة إلى قفي كوباد نغضو يا الله فري هجلس بين ألاف تين يا واحد وذو ذن إنك قيم غاتو وحان الله يجيري وظل يخاف يوقع ولا تكوننا هانم بالله يجيري مشركين إلهي غير كمدو عكال عايسية كان مدن من المشركين إنت إلهي أونك وعيس كدرت ياللي يغيري فالكوحان الله ما أقن. من الرب من الدون أيو قل وحاتر هذا النبي صوبانه ما حاسرك اللوغة عراراية وحال اللوغة عراراية قل وحاتر هذا إن يعني أخافوا عبسنا إن عصيت ربي خبيج هدان عاسيو عذاب يومين ما إن عذاب كيت بانك عبسن ما إن كاسو عظيمي وي وحن يَا يا عذابك عديمك انت كبد بالي شيئا ان قدرمو منو يصرف اللجى الى عذابك انو حقيسه يا مايد ما لنقي اما عذابك قف كل لغيله فقد وهاه مالا ان راينه قد قفكون عريسه وذلك ان ده المبين له جوابه وله بوح ليه كلي ما سكانه وحا حصله إلا إلا هذانك قديسه والنهار قال إنته قديه هذا وهو بكلي هذا أسمع أن أمك لزبادن وحلوه هذا الله إذاكي العليم أنه أن هو أقال بادن وحلوه سمعه إلا أدوما هدنه هودا أه تضيئ بلا تلمامي يا تلمان توحاك إلا أقوم صدو للرمي والرعو والوحاتر هذا ما في صوبانه أغير الله إلا ما هاني وعكاله قل فغير الله اللي يرى قل إذا الكبار قلايا ووح إلى ما أصوب هذا ونساق أهي مجره هذا الله إلا ما هاني وعكاله ميا أتخذ كيالانايا كيالان مايو وليا هو قامي أنك حرير أو فالله هو الولي إله بأوليا إنه وليه الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى صالحين والله ولي المتقين الله ولي الذين آمنوا كل إله بإنتره ما يسألوا يسألوا لنا مياه وليا كي لنا مع مللغوطا يدعو الله دفاكع وعليه فاطير سماوة إله يالأبو رضو بالله والأرض وفاطير الأرض بلليال أبوري دوت بالله وهو أحدنا إنه أبوري أمدن بحين أولا قالينا يا يدعم قول إذا الكيبو حنت سيا ولا يدعم إساق حنت الله مسي يقول وحاترا إني أنذا أمرت حقيبو حليغ فري أنا كونا إن أنا هذا أولا من قفك الأهرية أسلام إبأي سبيب ولا تكونن هاهان با مشركا إلى من غيرك وحلا ولا جية كان مذا من المشركين أنت بغيرك وحلا ولا جية والوعات راية خسروا صوبانو إني أنا لا أخاف وأعبسنايا إن عصيت ربي حد أن خبيج عزيز عذاب يوم ما للعذاب كتبان كعبس عظيم وحدي النبي محمد عليه سلامة وسلام بأمر من الله وصله فري ولا يائين عصيت ربي عذاب يوم العظيم فما ضارخ يا قالوا مسكينا هل كان انتس جوا كل كان كتلجل يسيان الى العاصي امرا ونهيا اما وحو كفر لا ديو اما وحو كارب لا دردلو تركن وفعلا وحو كتر كيري لو غدوبيزو اما وحو سميكو ييري لا ديو اي عذاب لو ما دخل كل كار تصلا سميسو عذاب ديار غرو حدان ايبا كو غرغارين توبكو حننينين جفكي اذن كن نقولين وذلك يبدأ بقول الله وذلك الوحاة ترابا إني آلقة أخافه وعف صنايا إن عصيت ربي هذا ربي قي عاسيه عذاب اليوم ما لن عذابك عظيم من وي من روح يسرق عذاب لك إيله أنه حقيسا يوم أيضا ما لم تهويني القيامه وفي أبدا عذابك كإيله فقد وحاه بالله إن خهمه بالروحة سنة حريستي وذلك يلد عذابك الليس كإيلي اللي سنة حريستي أي الفوز الليبنة المدين واحد واحد الليبنة تغنم الليبنة ما فين كان بدون كان بن أسود يعني فين كان أقل إني أدستي ولا إني أدسي ناقين أدارستي تمبيل كل رديت قال حتى ما وعيت عين الله مارجو إنما الحياة الدنيا لعيب ولعون وزينة وتفاخر بينكم وتكثر في الأموال والأولاد كما قالي غيد أعجب الكفار نباتو ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما ان تصلمت وما الحياة الدنيا إلا متاع الغر وحص وما وحليفان وإله شايل سبحانه وعز وجل هذا بقاء آخرة إلى غفر كبت باده كن أقو وذلك في قوله تعالى في سورة آل عمران فمن ذي عن النار وأدخل الجنة فقد فاز كازوم بالليوان هو بالا تن تييو كلو وذلكك ان اللي دا اعزك الله اش كيهلو او لغا بدبا دو تنك ليسو دي لو غولايص اي الفوز الليلانا المظين الاسكعت او الله بالمر اي جابلوه و خاي كوتوسي ساي معفي قبشرك مخلوق ليك جني انسيه ملائكه در خدي البلي يا باث قورتكو كوليو انا وخ كفر دا مين أو أبكو قرط كل دوني كالفيدي كرا هذه سأب برواقية بس بس كل دوно أحد <متحدث> كاد عل باذن كرا وكاذن كرا مجيء وإلى كل دونا خيرة أحد كاد ألفين كرا وكاذو كرا و وإن إليه عدو كل مو <متحدث> إذا العقل يكول من وامعي حقيقي لا سداد قاتل إن السجى نبيا دافل أبوار نافع وايسجى إنكوا حيران تيسجى أو أحدنا لا لاي ويدستي waxaad ka baqaysan ka bad magangashiiisa isaga isaga ku badbaadin kara qala taala ila uu u yeeeyo wae yamsa skallahu e baad uu kugu qabto deb moore deb waxa laa waxa lagu qoonseeynaada naftaada iyo jismadaaga ku dhaxoo ahlkaaga iyo wadaaga maal kaga gurigaaga bunkaaga waxaad ka naxdidiid oo dhan murba magaciiisa la yiraahdo waxa lagu أحد فإذ كرام مجره له مركز إلا هو إساكي كنمهان هدو إساكي وحكا فإذا يسألنا قلت أعلى أركا إذا يلقي دو مفاتيح ليسيها إسا وصدق الله في قوله فسبحان الذي في يده مركوت كل شيء يبي يداف إساكي إلا هو إساك أحد آنهين ويبكي فإذ كرام مجره دانكي كرواسيدا وإيام ساسك إبادوكو غطابتو الخير ونأجنا فهو إساجا على كل شيء وعلى أركان دمانتس كركز قديرنا ذكروا وهو إبأ الغاهر إلى أدم مديس بالغيو وهو كدر قنايا بما يشاء وهو يساقه لا بما يشاؤ وهو يجربان ما أما هربين أما يجربين ويقول إلى ذي أياه في الأية أدمها كرم رايا وهو رب عن وهو إبأ الكلج الغاهر ألا أُنكِسَ قَصْبَوهِ فوق عباده أضوماها إذا الكتب كصرها وهو أبا الحكيم ما ذلك الظاهرية قوة عرفة جو حب البريس ماها هذا هو حكيم صدوه وحقه ماموله يفوزاً كدعاً صار ما سيقتله وحباً ما شو لغباً له لأيوه الحكيم ألا مرتبداً ومامول ونقزاً في فعله وصنعه وعكامه ويهي أوسميه يوحوا ماموله إيه أعكام تتجيه إنتبه أعكام بوكياي الخبير حقوق وهذا نجح إن المصلحات الكلم تنمية لا يبعو إسخد درس هذا إنه وحوال بقياه إلا وله وصدق الله في قوله يعلم ما بين أيدينا وما خلفنا وما بين ذلك وما كان ربك النصية أحمق الله وعلى أركيديلك في كتاب لا يضل ربي واحمل ولا ينصب وحن الميل هذا سبحانه ثم الذين كفروا بربه يعجلوا وحي قال هذا الله سيكيشا وحن وحاين بيقوشا غير كبير لصمين والوحاة هذا هذا سبب المجدول أي بعض المفسرين أشياء مشركين تي انت لا شاكيسين يهود يا نصر أي شعبناه ويمادين أنا قالوا كتاب منهم تدوميين من عنها لكن هذا الكتاب لها يهودي يا نظر وهاكبانيين نبي متهيد بي كي راحبين ميشات الله بن نبوة إن هذا النبي تهي أو الرسول تهي أو وحي جاني أباكو قد مرخاتي ما قبتا سوباني سأسال لغي جوابت قرخ يا دار سؤال باقي يجي لغالي وحالي يري وحل مرخاتي قساد يأوي وارتي الهي و سليب ما مقري معت غير دا له يهودي يا نصاريه بصري يا مخلوق ما حد كان ربطان الله غيري سليب كو غيري بهذا الوحيد قران كان مسودجي اي اخرك و رمايا يا ادونك كو رمايا اي كلام الله عز وجل اي لو حد اي رسالتي كل كا حد اله ايدن قنعيانا مرخات الله كفلا هدو ما ايدن قنعي و باينا قرك قل وحاطر هذا صوبنا أي شيء وحلا أرك كيف أكبر أبوين بدن شهادة مرخاتي فريد سوالف الله هو حديث الله كاذب وهو ينكب أبو بليج وحاطر هذا الله أبوين أي أنت مرخفة أقيم بدن إسقان شهيد مرخاتي بيني عنك أنا النبي هاي خصور هاي أبي دورتي وحيل وعلاوحا إذين شاقي أورو ياهي الله إماراق يوابينكم إذينك مشرقين قالا وهو ثانيا وعلاب عابدة واللبي دي دي والرسول دي دي والدين دي دي وجاهل اللقفف جلا ياهي إنتيه وأوحيه وعلاوحيه وأكبر دليل على النبوة والرسالة وكوني صادقا في جميع ما أخبر وعلاوحا شاقي إذينك إذا نكره الشيء تليل ككروبات واحوي وأوحيه والوحيه إليه أنيق الرسول هذا القرآن كتاب كان جامعه إيمانعه إيوناك إليكي كل مئي ومدى نفره ثم إليكي تكدغي وحوى البلغ الشيء وصدق الله في قوله ما فرضنا في الكتاب من شيء ونزلنا شيء ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء كتاب كو ودافي ان لا اركن ان قال لي وحيوده اشد اكبر دليل وها قرانك لين وحيوده ان دينكم كان قريشه ان ان يدين كديكه قرانك كل انسان ما ومن بلغ انت تعرف انك كل جعفر بقرصنا اللي جا جوغا اي هوغا حد اي دا كل شاف كل هذه مركي وسود جاية جوجت على اونديراكم كاف كان خطاب كأوكل عايو إياه ومن بلغه النجع إلى آخر الدنيا إذا الرسالة قيمة اللي إلى ين عربي أحي أو يجيسي أو إجازي أنت كأكيد إلك لو جت على كأي قيمة هذا يا ووحيه إليه وحالي وحييه دي هذا القرآن القرآن كان قيم بغبادل ني أنذركم إذنك إذنكو جيغو به القرآن ومن دادنا أنه جيغو كريغين معا بلغة القرآن وقرآنكو جاري سلامالكو موقف كيشي وعديييي فمتين اللهر بغي والله جمع حيري أياه لا ليسوا دارك أينكم إذنكا انما الله إلي أخرى مركو اي بوين الله جريده إليه قليات المعبودة يهيهم أخرى قلق مركوا اي بساي اي او الحبوبية ديسي اي اصمه ديسي اي صفاتكي سي الله شاكي ورمووحينا نوحباهي اي قال هذا لا اهبه اللاته اقل الهو احلى لا عابوده جيرا اه انكم والتاني اكترلك الله ورفصي ولا فعل حميه والله عالان صي اذا إنكم ميذنك كم نتكلم بدعي أي إلا تشهدون غرايا أنما الله إبوهن الأجرد عليها من أيهم معبد أو غرacle وفعلوا قائلها سدّ عبقولي اللحن إلى بوطال سدّ عبقولي اللحن ما كل خيجه إلى ذنها كل وحات إلى ذن لا أشهد إن إلى إلى يكال الأجران أنو قريما إذنك إذن ككاريث حتى أذن قرم إن إله إلهية يجلع المحب غريثا قل وحاطر هذا إنما حسر ويوحك لمسجره بين بات يسان هو معبود كرمتها إله واحد سنان قرأي ونقلعي وكاموقفك إيه المبدأهي أن أمدأ بيها رأيه أن نره ما يسنعي وعاوه إنما وح لماها هو معبود كإله واحد ومسكنيات اما واحد وذا ثاني قرنكه وانني ما وما اشركك اجادات ما اجي لحدن حكوتناي اساد باض الكتاغنتي سنيدين تبكع انقا اما انقا حقي هي خل يسورو هذيك للدبيان لك القاده ما حق لي باللادين ما حق باللادين مدن مليحين بريء بلانكازن كجوقا مما وعد تشركون ايبا وينا وحلو وداجين عيسان ومن غير الله يقولوا كل تجرو جروا ويامساسك الله ايبا هدوكو قبطه بضر وحبيبه فلا كاشفه احد فايده له ضر كمجره إلا هو ايبا هدوكو قبطه ماهان كلكا والغو توجيهيا كونسماك ايقال الله ايقال تهداد اركتين حقال دامن حقا يكاسم من الله يا فايد الكرة الله كلك يا الله حقال دامن حق الله عسامن فلا كاشفا له لفضركي مجره إلا هو عليه كان ماهانا وإيام ساسكا حضوك بخير وناقنا فهو إبا على كل شيء وعلى الكلمان في دوسي قدير ألا أودوي وهو إبا كاليقي أي القاهر إلا أدوميسا قصبا وحربه ووس إلاذيو إياكا شاءو أم أبو أما هربين أما يينغفين إذي هكجرته إذي هكجرته وحيسك إراذيه أوضون أو أيها فلايا يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد لا خدا لقضائه ولا معقبا لحكمه وهو سريع الحساب لكن ولا يظلم ربك أحدا وحأوفينا يزمل المرين أيها ظلمكم أجي عدل ويسؤني وتمت كلمات ربك صدقا وعدلا. مالكا ويحي اوصانا يؤدان واعادم فوق إباده الدوميه إسا اللا كسره يوه وهو ايبه الحكيم اللا مامل واناكسان ومرتبادان الخبير الدوميه إسا حقوصاته دا أقوي هذا أي شيء شيء لا أرككيبه أكبر أقويني بادان شهادة حق مارك فريده والوحاتر هذا الله هو هو شهيد إساقبه مارك فريد بيني آنقة إيا وبينكم إذنك قالتا بعد إنه وحونا كماركوري قرآن كان كريمكا وأوحيا وحالا وحييودي إلي آنك رسولك المحمد هذا القرآن قرآن كان كريمكا أي آنك اللي قد جيه والله وحييودي لأنذركم إذنك قرآن إذن كدغو به قرآنكا ومن لأنه وبلغ القرآنكا قالتا إنكم ما إذنك عنهن أهلا تشهدون قرآ اذا بتخذينا أفأريجينا الله إنتي لا إنساجي أيد وللثاعنتين معبود كلاجرا أينكم يدين كمية يتشدون غرا إنما الله إلى هلا جريدي إن يا رهاتا معبود يهين أخراك له كل وحات رادا قل شدوا قريما يوحى أنيق كل وحات رادا إنما وح كلامها هو معبود كعقة إلىهم وامد واحد كليا وإنني أنيق لريهم بناي مد يبدأ بما وحباً جمدا كمرج أعطش ليكون إلى حق سكغيت جلين يزانه من المخلوقات الذين آتيناهم الكتاب سلام ركيل الله حتى تأحد جغاتي قيم جبلًا وح المشركينها أي أهل كتاب في لوس جلسي قي يهودي النصار ما محمد عليه سلامة والسلام أو صافشة في مال مهسة في بلشة في بلد كيسة إن تبغوا يقين ثورة باللغوس عاجي إنجيل باللغوس عاجي وحسب نيمو يقال لهم سقن نيمو, نيمو وصدق الله في قوله وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا فانظر كيف كان عاقبة المبزد اريب دنبات وليمعين قطي الدمار والهلاك دون الدم كان له حاقه آخرين عذاب أبدا لقايه قال تعالى إلى وحي إلى الذين وح أعطيناهم الكتاب عن كتاب هراء سيني أو يهودي النصار يوحى كتاب لسيني إذا الكب يعرفونه سبحانه ويعني قرآن كيف يغني كلمان ذي جا هي ملذة جا هي تاريخ جا هي بلد كيسا هي نصب كيسا هي لشريج جا أو نبأ إنجيل نكوي على تورين نكوي سوي قنوات سداء كما سدي سلم نداء يعرفونه يغني أغنائهم ولا شيء بل سيدا اي اي اي نبي محمد عليه الصلاة والسلام اي اي اي اي حقيقة ذا سي وحقيقة <تصفيق> القرآن كأوكوشة اي اي اي اي انت قصر الاسلام طيبا عبدالي سي يدكي الله ويدي عبدالله ابن السلام الله عنه عالمك يهوده اقوم بدنابه مركو النولا مركو الصوحة نوني ياسو يمت نوي رسول الله من كان يهودا كذا تدحون حوم الإسلام لماذا إذا هذين مغلان تهني يبالي يا إخترية وح جري أي وش يقدونه بل وح جعلها إن الإسلام دونه يا إنت أنا كده واقن شهادة ولا يبقوا يلا وريسو وياي بونا بوجري ما الله عبد الله إلا قالي أذا يبي يهود بالله سبحانه يه. أولي أري الله كل ماي وعيري كيف فيكمي بنسأل إداد يهودي عبد الله بن سلام اما دلاشو اما دقن اما دبنمو اما ديني اخلاف قربلن كاسيدو ياحكا والرب ياكا سيدونا وابنو سيدنا وابنو سيدنا وحيرا ذهن قوسكا يهود السالمون هاي قوسكا لاسابا امنا نهو قاميا عنوما نوه اوليا نوه اشراف نوه اهل بيت نوه قاسوكا ليه اركو مغليو قوسكا يقيران خلاف ما يدينكو جيران ما يساسوه وانتو صوب اي للا اله الا الله محمد رسوله هذا اركان بوا عبد الله بن سلام سؤال بها النبي قوهر مريعو عيني فكيف اي لاصلهم منك الحقامين جيري قال اما انتين الساقية اصل كيسية فارعيتي حدو اسلاما ممحات بليتا ما يمكن بليراجي سورة قال ما محات يهود سيقول انتاي اي افضي مضي ما انت عبد الله بن سلام اي قيسو نظيم ما يواركتا تورادي نبي محمد إلى وحيدين كوشاعي إن أردت أن تنسدد ويلجنا وتغنى زكدرم ما حد وركله ويجي ويل كأندها يعني قال لي كوشاعو يا نبي محمد نبي محمد الله قم بنا دليلنا سيف الله يجي ويجي ويل كي هو يدي سانك ضادو ضادو تانر كي ما خاطين عنده لي أناس تلامار نف هذا ما عنده إلا ديكا الواحد عندنا نكت كتيرة ما هذا نقولي برمي دعمنا تقولي سمرخاتي ما يدتين هذا سمرخاتي استوى هذا لا جوزه أقولي أبي قاعدة كتيرة المها أن ما هذا نقولي فريره وهم جري أما النبي محمد إله إيش يقولي بينك صورة جليل إلههم إزناه ويان بينك صورة جليل أيها إيش يقولي ثورة باللهو يقولي إنجيل باللهو يقولي سكانوا أبونا نعيو الذي نبت كان أتيناهم بالكتاب كتاب صيني يعرفون هو يغنين كما صداي يعرفون أو يغنان أبنائهم غير لكن الذين خسروا طعب قطبائي أنفسهم نففيا الكوضاء كو خساري النفطي النفطي خساري فهم كوا خسارة أقرى العالم أبدا لا يؤمنوا من حرفهم أي ماي كيف أفكر لكاو بل لا قلسي وكالاوينيه ودرك الدونسان إلهي وينيه واحد كهداد بيري شديده وحاكسي قفسا مالكعنا صغي يا فرطان نبتها وحسين أذكوشيدي أسماء ديسي يا صفات ديسي يا أفعاشي وحسنا هاي أما تحليلي يا تحريم هم قطب أما شريف بالولد والصاحبة تاسع أقو قال تعالى إلا وحي ومن من أظلمه. يا كقرد الرب جوابت ولا أحد أظلم منه من. ممن روحك افتراء انت ابان على الله إيبا وينكركي كذبا موقونا بالنسبة لشريكي وصاحبة والولد والوزير والنظير المثير وشريك أو بالتعليل وتعري وحسن البحر من ولا إلى بحر من وحسن لنا. بحر لنا وولا إلى بحر لي أولاد كل كل أو لا بوسا غايا حاسس بوسا غايا كل ك بدك كافرايا بكردر رب المجرام يا أو أمس ترجع للضوء كذلك وحده بين الآيات، يسميكوا بين لكن آياتك سادة هي مجزاتي، يكُون عنكم كأس عبوري، أيُود بين يسرين، وحَدَبَ وحَدَبَ عابورتي، وعابوري مل، كل كأس ربي نتيجة لي شغولي، أنا أبه كُبَنْ أمتن، أما آياتي سيا بيني، طالبين سكبه إن الله يبلغ طالب، إذا جبذنا وعيتى، إنه أرنت وعيتى لا يفلحوا مرنعينو سنقوليساني الدنيا اخرى مدنة اواليمون كوى الدلمي فلو يالك اي ربي حفره ايه اما اياتك سبينيك حدايا ليباني يقول احيارك ويوما ما لي مالي حسابة مدوان اوشك الى اوحيين احسرهم ان اون اليك كل مائنا جميعا كوى ايه يا ايه كوى يا بينيه ايه, ايه انت كراغ يبجي قد الله ارورينا ثم كذا نقول وحنوضه دون الذين وحن أسركوا إلا غيرت وحن لو ذاكي سلاشاً ألوي دين وحن لو أردونا أين آوي شركاؤك وحن ألا قرب ودي قعمهن ألا قرب ودي إلا ما أنت الله حساب يا وحيدين قفتاني الذين شركذا قد في الدنيا الدنيا ده غنيها كو اهان جيرتن تب عمونه كو كبين هوازه انهم شفعاكم الى الواحد قضايا الذين رجينا بين هواسي جيرتن ما انت ادو باشي بلانتين او من جم ميقنتي الذين فرجوا الذين غرقاره اول اختبار في جوابات ثم هذه جاز لم تكن من نقطتهم اما فتنتهم فتبقى ايغا لا جرب لا اختبار حق يا حق ايديان وحبا يوايان حدا يوايان وضفران إلا أن قالوا إنا يرهد المعنى وعكاله والله فانكو دارمي أليه ربنا أنك ربنا ما كنا معنى نحن جري مشركين وحبا كو معنى شريك يالي جري وحبا انت شركين لساميو مالك أتري أعيد وشركي قاندا ورألقا وقا يبوحا للهين ووحترك لما جريه ومجان صامحي مجان حداذا غي هذا وقت أي واحد وحيد ينتري فري سادس ضد غيشار بينت على وفشل وأجمعه غطا واحد أي وحترك هذا وقت أي مقفأ واحد وحترك نسول يقول بين السير هنا وحترك أنا العقيد إذا أنت قكاس بابور راعو غي وإلا أنت تدير يا بنحنيرك يا لجوجت لمحة وعذيب هي مش كل كائن قل بيغاك كان وإلا وا الا واحدهمت اغلب برتي ساغلا داي بشراتي وكله فاتاي قنغاراتي وحادي اعتقاسنتاي انو سنوحغل اي ماي دين هذان بوغلاي وراهان واحترم داف واه عطاي نو دونا دليلو اذا وحي لي وحترني وا انتوا والله يانكو ضارتي ربنا ها ما كنا مشركين ما ني اله مدان ذنب اي عجبك موجيوير انظر فيه كيف سيدي اي كذبو بان شاكا على انفسهم او قوان ادون اخر ما بان كوشاكا ادونك ادين جوجين هم تقاطوه اللقوه شركية بيني كجيرين اخرى هداي تغان ما وحي ادونك كوها ايان اتفيره كلها حقها بان ما تبان جوجين انظر فيه كيف سيدي اي كذبو على انفسهم نفتو دا كوركا دا اقوب بان شاكا سببتان او حالا ومالكي آخرتك أن الله تدفره وحتران لقواه وحي ألابه إسكاه أما وحا وحبكوه وظل الله وحلمه أنا محقوه ما وحيه كانوا في الدنيا أبيهذا قبيهذا كوهانجرين يفتروا كوه كوبان أنت وحي أودانا باباي حتى وحي بابائنا إلا تدفره إنه خطره الذين وحا أطيناهم الكتابان سيني يعرفون صوبنا هو يقاني كما صدرين يعرفون أبناهم المهودة ويقاني الذين اوحى خسروا انفسهم نفتوا دواه عذاب الله قدري اقدروا فهمكوا ان لا يؤمنوا مرن حقهم اما اياه ومن اظلموا ياكا قرد ربدا اما روحك افترى على الله اعبوا ينكرك كذبا بينك انت وانكذب بينيه في اياتي اياتي رد كونه ايه القرآنك ايه معجزاتي بينيه انه ارنك وحوية هاي لا يفلح مرنا انسا الاوروبي اوالي مور كواف. كلم فلاويلك لذني ما ي ما نشك أن أحشرهم قال كل من دونا جميعا لما أنتم ثم كجدل نقول أن الله دونه للذين كوا أشركوا إبوح لواجئين أين شركاؤكم إلى واحد وحنا الذين ثم كجدل لم تكن فيتنا طوم امتحان قال قالوا إلا إلا هذا المهانة وأكالي والله يبقى لا رأينا خبنا أها كنا ما أننا هنجرين مزرقين إلا كوا أشريكي ما أننا هنجرين انظر فينا كيف الصداعي كذبوا أبين شاكا على أنفسهم نفتوا ذكر كذا سببكم وضلوا وحلومين أنهم حقوا ذكرمين ما وحيئي كانوا هنجرين يفترون كواكوا بأنهم دو ومنهم وحكموا الظالمين من قربا كجرة يستمعوا adiga rasuulka ku dagaysanay inay kaadig oo markaad quraanka aqrinaysid kuma akhlay haddii ay shee quraankaasi uusan solay hos ugu duuxayn maskaxdii imanka uusan ugaare sababku waa sababka waa weey maskaxdooda iyo imankooda iyo qalbigooda waxaabu ii maayn nadii qulka مغلي ماش، وقف إلى سمش، وها حجابه، يقفها غفره نعفوجي، إذا أوك خلاه، قف قد جاعش هاي، حمانتي أنتي يقلل حسله هو ما كان عنك، حبك لشيء يعلمك ويسونك، وها قد هاي، قل وها نسيه يهيل هو ما كان عنك، إذا جاعلك واحلا جعلاهو، ينعه النوع. يا قلب يحج من القرآن إياه مغلايا مغلاه وجعلنا وحيه على قلوبهم لا ديالك ذكر كذا أكيد نتن تبوليال أي فقهوه إن القرآن كقصان لا تروه كتب ولن تعي وفي أذانهم لا يخوضن وقرن عليه سكوجير الجني نقيب برهي كل كسيك تدوه الله يب قبنا أبتهي وركي سما مغلي كرتيل بركي سما عرقي كرتيل كل كاسان إننا جاكم الله في جرينس وماليلو أننا جا سكالة قف أيضا وعكوك كل من أولي أكال لي بعضا نحن قب كاسين ولين الحمام ماذا حماري وأنا نعباي ومحاسكون عليه واحد دابا كركو كل من جمي جيجال العلا مركب المعناه سلا فسير هذه واح هذه قب فيها أيضا حمام بعكوك كل من دوست كاسو قارتي وراء روحو يا اللي ما لقونا لكنه وحناقة يا ماجل كني جايبكاس العولة إلا قتاصة لنا قلنا كلك أداود أنا سغلعي وانجاد اللعين ومالكوس الله داي وحاسوا تدينوا الشيطان وتبليله خفكان أبنا عدي أذكر ذركم لعدي إلى وحول كله جاي سبحانه إن ملموه من ونخ وبركوا رسولكنا ولي جاي المسلم وأخو المسلم ورسول كلي جاي وخا نروح بي ادم شره فلان اي حق له اخاه المسلم اذا دبا تبنا عنادي وقلبي كاغ غدايا وخا لاغا يابا كان وخا صالحه او اولى هي ان يكون سومرين معنا اغان يلي خلك نعي لبا ديفاتو كو غيساي اولا ادو كو غوباي او ديم كو هيا او المسلم كو قال الله نعيه كل ك اصحاب الرسول التي المامي الى عقوق المامي محبد الرسول الله والذين معه اشدوا على الكفار فحما ابي كل ك الرحمه يا جعل المؤمنين تدحوا ليالي كل ك مركا اولادنا ادك ادتنا اديك خمي كو قورنايا كل ك وحيثا حيثي ان حقي يا وحي فينا كو سيكتو ومن هو حكمه الظالمين من يسمع قار مغلايا اليك عند القراء حداد قران كأغنى زواق مغلين قران كجيل ما يمحتاج نعما كبر حجرهم ييجوا وجعلنا وحيا لي على قلوبهم لا يلقوا ذكرك ولا أكن له تضور وحقد ضارا تقول عادية وكد ذا الملك نعيب أكون له ذا الضار أيفقهه إن حق الأغنى زيكسر وفي آدمهم لا دا يلقوا لنا وقرن ونعيش الجنيم إذا وئيره ضيأرك كل آية معجزة كل قد لا يؤمنون مرمايا فيها آيات حتى إذا جاءوك هذا يكون مادانا يجادلونك وأكل مرمايا سأصاحب الحق ولا مرمى هذو يري إلى عابد كل عابد هو جليل نبي محمد بأمامة هذا ركع قرآنك إيه حديثك وضع رألك وذاك ما رجالك ليس كدا يوم مسلم نجو امل الاله نغو هو سماكم المسلمين من قبل ما قعلمهم المصريين ما كوغو فيلن عباده الله كوغو فيلن خائبنا محمد باكوغو فيلن ودل مر القران كي حديث كوغو فيلن كل كاتيله تراه يا الذين هذا ما هذا وحاشيته ما الا اساطير الاولي شكوين هر الله قري اولو شكوا ان ka wuxu digi ba la dofiray waxa nabigu uma doon sheegayo inuu ha quraan ay baso dajiyay aya ladiba ya waxa layiri waxad moosheegi iyo magad aad noogu yeeri sheekal la kala dhaxlay oo ku tirii ku tena dadno al almeza waxa injiro in ha la ma ha la ma إنه أدنك كليق عبادية أو دمالي النقطة إنه مضي النقطة أونك رجل أفضل أو أكي ألبس دنبي وهم إياقا ينهون تتكيب أن يقرر بها عن الإسلام الحقيقي تتكيب أن الإسلام قلو وأنه أي بها ويناونا كنا بيرها عن الإسلام إياقين وكنا بيرها تتكيب أن يؤدي ما إيه يكون حلاق ما إلا أنفسهم نبتوا ذمها وعقلهم ما يشمون مسايا ولو ترى وامر من مظاهر القيامة قوسي لسندغمي قيامه عقود عياره ولا وجر أترى أركلاه إذ وقفوا مرلا تولي حلا النار نار, نار كركاد لا تضوي أو فقالوا يقال النار تي كرتوبا أي مركع كرتين خلط كذا فقالوا أيلا ذن يلايتنا عقود النجا نردو أدون ما لا علي ولا نكذب بين لا يا آيات ربنا خبرنا آياتك إننا منبين حين نقول نقول ويني أو نكون عنو هان ويني من المؤمنين بس كبرنا يرعى محن نقول ويني قل كان يصلي تكما بالبدا وحوم مغضي لهم يجا ما وحي أي كانوا هان جل يغذونك وقري من قبلها ذكر أحد أدنى أيام عيسى مين لاي ولو وجر شد أدنى لون ابو العدو أنقول لماذا قفك نهول لك رابي عنو حديثة بلانقاتك يعني علياها وإنهم إيجا لكاذبون بين لو يلوت وقالوا وحيرا دين إيجا أخيرت دي دواقوة كان إن هي ما هي مباشر لشيك أيو واحدة لصول نولاين لليا هاي ماها إلا حياتنا الدنيا الدنيا دي باي جيريا نولبط الله وإيالك روا دي مانا ايان إلما نوا دلنا ايان كلك تموتو كبارونا قتولدوا سجارنا كناش نجمي بعد شيء وح وحنا لا سواه الا لا ياي وأنت أدريني فلما ديتال وح كلا سمجير إن هي الا حياتنا الدنيا وح كلاما هو ما نحن وانا جميعهم يمكوثيك ولا صواب الحنداه سأسيءني ومنهم حكمة من قارب حكمة يستمعوا إليك وما غلاي وجعلنا يالك على قلوبهم لا يالك هذا كرك هذا كذا وفي واغران جيجنين وإيروها كل كلها معجزة مانتهت لا يؤمنون رميان مايا فيها معجزة حتى إذا جاءوك حتى إذا كوري ما دعنا نجادلونك واغا كلها مرميان يقولوا الذين وحروا عقوة لها كفروا حق البانيين إن هذا ما هذا قرآن كان لشيكا معه إلا أساطير الأولي بدكي ورئيشه قوينك إدافه وهم إياك ينهون وعدك كرباء عنه قرآن فينا رميا وإراعان وينأونا وكفانا ينلفاضي عنه قرانا ويولكون علاجنا إلّا أنفضهم نبتوا لما أنواعكلي وما يشعرون مسأيده أوله قر فرع رسول صوبنا وذكرناه إذ قر وقفو كون لا طبايا مشرقين على النار النار كركت الف على عليا يا ليتنا تعذقين بئنردنا للنقاء يا عياتي ربنا خبقا هن عيات كيسا باين انتان باييني انتا صلى او ان نكون من المؤمنين انتو عقار رميسي بل او مغضي لهم إياقا ما قف اي كانوا هنجرين يغفوناكوا وقريا ان قبلوها تكور ايو ولو ردو حدي الله علي اللب ما مايو لعدو وحيونا قلنا هايين ايو ما قف اي ما قف اي نبول لك ريف اياقا عنو قف اي الكاذبون بأن لو يلوت وقالوا وعيرا ذهن إن هي ما هي مرشدا رشا دنبا ماها إلا عياتنا درشا نذي الدنيا أن كنا علي وعند لنا أيين وعند بمنا أيين سيدلهم بولي جيريزا يأدون لك الدنيا مجرو الله صابحنا ماجيرو كما أننا مائين ومبعوثين كوالله صابحنا دونو مظهر لبادوكا كدر نواك ولو قرطر آذار كلاهي إذ وقفوا مرلاتو بدونو يا رب كل كوره النار باي تيغو قيامتي حكمدي بلغي ملائكه كايسي حكمدي ظهور جوغال ولو ترى حدا دارك لهاي اذقر ووقفوا للطبايه على ربهم خبيت اذكر كي ولطبايه كل كذا قال ربي له حدا وما نحن بمضطسين باودا بيسي قيامته دي ويينكي ديدنا دي أليس ما هو هذا اذا ما انت جوجتانو قيامة ذي فالجوكتان حكمة ذي إبالهرتبانتين والله إذن حكومة كالكهبتان جريدان جريدان إذن ما أنتكو سوغانتين بالحق دمت أول حق هو دي دينك ما أنتنوا داح جوكتان سيدان ما أنت إذن عيشة طاوح السوغان مطاي والسؤال جوابته ذي واتن قالوه حيلا ذي مبالا إنه ينحق الحق ينورك إي حق واتاي وارخبنا بانكو داراني إي حق تاي قال خير غيران كدب محلقه الله قال أبوحه الله أيهاي فذوقوا الأدمية العذاب نارتا الأدمية لإذن ما الظلمين بما كي سببتي كل الأدمية النارتا قد كنتم في الدنيا الدنيا ذا القنيا ذاكوا هانجرتين تكفرون كل قيامة الدينة قد وحضبا خصيرا انتعب قطباي الذين وحا كذبوا بانية باللقائلة إبلا كل مدية كوة بانية إن كاركول عليه بادانا حتى إذا جاءوا مركوا اتمادوا الساعة ساعة قيامة بغتاة سلما فلان وكذا مركوا اتمادوا أي قالوا إلى ذا يا حسرتنا إن شاء الله يتدعنا ذا على ماكي كوركي أن فرضنا كل حد كذبنا فيها قيام ذا وهم إياكا ويحملون دوشة قوة ذا أو زارهم كفافكي قلان وجرم الله إليه أو أحولس أو أين بذن أو قرمون أو ماذا لكي أي دوشة كسيدان على ظهورهم دبريالك وذكرك بل كانت سبحانه على خوة تنبهوا وعلموا بلاروك ووعدوكات سائنوا حمان بدنيا ما وحايا يزينون مشركين فعن برزينيين ظالمين وما الحياة اللول الدنيا هي هزيزة ما إلا اللحون للعرهور شاق نتيجة ديزة المعادة قدرت بنانك وبعان اسبرصة بناني اريدان نتيجة عيارتاس لك اهل اواما وحويات تعب والعطش والجوع والجرح افرت ان نسول مغنايين ييغو اومن او غاييسن او دال او دوع دا فريق جلد اللعن نتيجه كرمل كل كراديو دان واسا داو اي فوال حمال لغلا نتيجة مال إلا مل الا لعبن دال حروريت يا والله مباشر وديالكمي او باشالكي ديريهي انا خودينه ضيعمن حد ودلك يقولي لغا ساني وعنه ذل ساني وعنه ذل وذي يلا لبذا الشالك على أخرة تضم خير في حنابلة للذين دتج يتقون إلى كعب افلا أفلا تعقلون مولا كرنيو تصليا مركب اللابات السبناها علي سلا توسلا أما كي صوردة فين دفاتا أي مشرقين تنفق قويا وكلك الماية أي اللغة تعزيي قال تعالى إلى وعيه هذا وحارونا نعلم إنان أنك إباء أغنى إنه أرنك إلونا لا يحزنك إن صوبنا أو كمرجين الذي هذا الحمد يقولون قالتك واحد الله أذنك رسولك بها اللقو قرآنك بها اللقف إلهي وين أواحدك اللقف قولك هذا الحمد إيه قفوفك الحم قالتك واحد الله إليه كمرجيني سواء أغنى لكن سبب قوامحي ما قادقة نمحن ko den iyaga loogu bartay niyad tahay loo aanaynaayo ma sawax laguugu qoysay waa waxyiga alhaqiiqa inta annafa laga digin khasuulna laga digin quraan lagu dajiin ayuub iyey muhammadul ameen dalil bartayday u waayeen amaanada u dhifan jireen gartay u keenan jireen idan qawsima ka wax lagu قد نعلمه وحانقناي انه ورنك انه ياي الذي هذا الكاي تقولونك هذه الايام اي مجركين لا يكذبونك بانكم ان مايا خري ادو بين شيقه لو مارك انت حبوك القادي وحيقو مركو ياري يا كل با سوقل مي ويو يري و عن اذا لا ياي حدا من يريدو ارى انكم ودلنا صدافيل كانو كخا غياي اما قخ اما انا بورض عيش كمعيه ما حط فريسان صدقناك وامناك فإننا ما جربناك كذبا يجي بايري وركاوا روميسناينا سديكو غمانا نغاري اني نذير لكم بين يدي عذاب شد يعني دين كديغايا دكي كلو وا ليش كفهم جاباي قوم كي مالو غاب صونايا اودي ارداله وا اديير أبي الله باجري تبا لك صعيد هذا اليوم إلى هذا جماعتنا وعاد يا أولاد وقولي قبل يوم يا ركول مزج أنت كريتة إسن إلهبا جوابي تبدي يا أبي, أبي الله وتب ما أغنى عن المال وما كذب إلى آخر ليلة كل خف إنهم قراش لا يكذبونك بينكوا آنين مايان ولكن ظالمين كرذا قراش بأيات الله وأي رسول دعي بأي عدونا الديدايان قل خطاسوا حيان كون مرجيني أجيغان نل نغو بالله فننكي قول أزمته نوح إيا إبراهيم إيا بقية الأنبياء والرسل آصداً لأي يريد تصليوه ولقد وحارونا كذبة إلا البانيي رسولهم رسول من قبل كهرطة كنوح وإبراهيم وموسى وإيسا يالبانييي الأنما كيف يكفرن قاتن كل بيمل وجود بانيه القرآن كان دكتي عدو دينه أنه عكوفا لما أذكرت القرآن كي ما يحل وجود بانيه أي دب وجودا وأود كذا الوالد نبي أفي الدين قال لي شو قدر حتى أتاهم إلى رسوله وقيمت نصرنا أننا جدع كرجعنا فصبر كما صبر أور العظيم من الرسول شيء غير قوس صبر قرقار كيسوك وحنوغات قرقار كوا إمانايا ولا مبدل بدلين لبدلان ما جرت الكلمات الله إلى كلمات كيسا والرسوشي سقرقار كتب الله لأغلبان أنا والرسولي لم أبدلين وإن جندنا لهم الغالبون لم أبدلين إنا لننصر رسولنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم ملاشاد لم أبدلين وكان حقا علينا نصر المؤمنين لمَ ببدل صبر على جرها وإيماناً جرجر ولا مبدل بدل دي مجرد لكلمات دي الله إله إلى أريدي اللي بدله مجرد ولا قدوح دوا ودك إبرق عن كرتا جاء كينو كوي من من نبي المرسلين خصوصي أتالله دلعي أخبار تولي ما يكفيك وينفعك أيكوي ميد أو إن كان هدويا حنث النبي جوال واتخليه وإن كان هدويا كبر مدوهين هذاي عليك كوركا اعراضوهم جيتشادا اي كاة جيتشادا اي كو رمين وايين اي كو راحي وايين حتى يتاكلوا وايناتا فاني استطعت حداد كرتين انتبتغي اينا دراساتين نفقا دولا هلهم دون بوندوين دولا الهداد هالي كردي في الارض اللي كوية الا او صلما جرنجروا في السماء لا راعوا دولا اللي قولون تهداد هالي كرتين اما الكا جرنجره لا راعوا فافعال سماء وفتاتيهم أدمر كأولاتما في آية وهي عليه كوائدين أيان ففي حداد من صبر جعوذ نوض ولو شاء الله خديئه بدونه لجمعهم يغو من المنلا عاله داها كركي قلف إله مدون هدو أبو رأيي أونك هدايه ما تلقل وصدق الله في قوله هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن أولا بساس الله تلق ليه سيرى ويرين ذكو سونهيسا ولله شاء الله هذه بدون و سن دونين لا إذا ام اذا كان لها على الهدى هل انكر أي اي كان لها ما فلا تكونن آخر انت فلا سو بنار اخر تكونن ان جاهلا من الجاهلين كامله قد كدبا لينته او عن اله دونين وما إنا أونك إذا يلكي حنونيسه، أن هالقال لarkin هذا دوم توحن إبدوني، كل كونه إبدوني كل ما المري مايا نفط هذانا هابين، هذا كان عنقته عافمة هيسك علينا سيدا كان تعود هذا أوله نتيجة أنا إبه كشون، أن هدون ساعات كبرا مدوين، هلك كركا قال اللهم جس شد هلك جسنت، فيني أن تبتغي هنا دراديجد نفقا جد. في الأرض لك قديسة كيالا ودقوتك أسقشب أو صلما جراجرب في الصمائر كعقيدة ودعي كفوشي وفتاتيهم أذمرك أولا تمادي بآية ويالكو ويدين أيها ورهن نقال لغادي بيالنو برقي حداد كرتب ففعليا وإلا فأنا لك ذلك وعش قضاء ولو شاء الله فبيئي بدوننا مسألة القضاء والقدر أيها اللي قبلها رجية تتكينوا وضحنونه إيبام الدوني حاني بدوني من المري مايو هيشكون ورجين حنا دمعه تبال باوحون سورقلي وقتك اشغلوا ميا كان دبان حنقو ولو شاء الله هديو بدونه لجماعههم قوم اليك وحكور لله على الهدى حننكركي اي فلا تكونن فصور الله ان كن جاهلا تكون من الجاهلين فكان ووغين كميدا والله اعلم